واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تَأْقُلُ أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا, فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدناه ألا تعلموا وآت النساء صدقاتهم لنحله فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فكلوه هني ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلها إسرافوا وبدارا أي يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كَانَ فقيرا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف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 وقولوا لهم قولاً معروفاً واليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفاً خافوا عليهم خَافُوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قَوْلًا سديداً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 فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية بِهَا بها أودين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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار يدخلن ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم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 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء أكره ولا تعهلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا إلا أي يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعساء تكره شيئا فعساء تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كفيرا وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوجه وأتيتم إحداهن لقِطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذنه بهتان واثما مبينا وكيف تأخذنه وقد أفضى بعضكم إلى بعضهم وأخذنا منكم وأخذنا منكم مساق غليظا ولا تنكحو ما لك حباكم من النساء إلا إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخ وبنات, الأخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واقواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي من نسائكم التي بهن فإن لم فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم وحلال آبنائكم وحلال آبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف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 وأتوهن أجرهن بالمعروف محسنات محسنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن فعليهن نص ما على المحسنات من العذاب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 وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا وَلِكُلٍ جَعَلْ لَا مَوَالِيَ مِنَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ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 واللاتي تخافون نشوزهن نفعذهن واهجروهن واهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطاعنكم فلا تبعوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 والذين يُنفقون أموالهم رأى الناس ولا يؤمنون ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرين فسأقرن وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وَإِن تَكُ حسنة يضاعفها وَيُؤْتِ من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد و جئنا و جئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا رسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى, حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم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 من الذين هادو يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعنا وراعنا لي بألسنةهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين آتوا الكتاب آمنوا بما نزل مصدقا لما معكم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 فمنهم من آمن به ومنهم من صد عن وكافى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نار سوف نصلهم نارا كلما, كلما نضجت جلودهم بدل لهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. بدلا لهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم.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 وما أرسل الله من رسول إلا ليُطاع بإذن الله ولو أنهم اضلموا أنفسهم جاءوك جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله لوجد الله تواب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 وَإِذَا الَّآتِيْنَهُمْ مِلَّدُنَا أَجْرًا عَظِيْمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ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 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا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 وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّمِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُلَّا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 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا وَلَوْ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان لاتتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسالله أي كف بأسلم الذين كفروا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 وَادُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقُتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَّهُ وَلَا نَصِيرًا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 فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السَّلَمَ فما جعل الله لكم فَمَا جعل الله لَكُمْ عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمن قومهم كل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 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثْقَٰمَةٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقُتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ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 تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كَذَلِكَ كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيراً لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمُجاهدون في سبيل الله والمُجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ففضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة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 ؤولائك ماواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا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 ومن يعمل سوءا أَوْ يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب 1ثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد فقد احتمال بهتانه واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمض طائفه منهم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 وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف أَوْ اصلاح أَوْ اصلاح بين الناس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 ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت نصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 ولا اضل لنهم ولا امنين لهم ولا امر لنهم فلا يبتكن فلا يبتكن اذان الانعام ولا امر لنهم فلا خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد فقد خسر خسران مبينا يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا أولئك ما أوانهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين خالدين فيها ابدا وعد الله حق ومن مِنَ من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا ان به ولا يجد له من دون الله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يُتلَعَ ليكم في الكتاب فيَتَمَ فيَتَمَ النساء إلَّا تِلَاء تُؤْتُنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ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 إِيَّاى شَيْءٍ يُذْهِبَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرٌ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا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 وَكَانَ اللَّهُ رَفِيعٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَمْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ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 ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم, وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجرهم فيوافيهم أجرهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا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 وأنزل إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيُدخلهم فسيُدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما